أعو الله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كان لك في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ثم حسنة للمرء لمن من المؤمنين رجال Don't lie. وَأَنزَلَ الَّذِينَ نَظَرُوا وَأُرِزَّكُمْ أَمْضِرُمْ وَ yeah What is? فتعالي نوما في عرب النوام ينتيهوا في الله نضال لا لعاب في سبيل وكان Yeah. والحال في أمسك عليك ذلك Yeah Yeah. ثم صلق <تصفيق> وتمور Oh